هل يستوي هو وَمَن يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى أَصْرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمُسَاعَةٍ إلَّا كَلَمْحِ الْبَصِرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ